س غ ي ر الله دائم واسالوا تلك ا ل ج م ا ج لو أ ج ا ب ت ن ا لقالت استعد الموت قادم سوف ياتي الموت لكن أ ن ت يا مسكين واه ا و ش ت الموت فحاذر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 واسالوا تلك الجماجم ا لو اجابتنا لقال استعدت ي الموت قادم فاعتبر ان كنت عاقل كل ما في الكون زائل انت مثل يا صاحي واعلم عن قريب انت راحل فاعتبر إ ن كنت عاقل كل ما في ك و ن زائل you salir なぜなら感謝。 どういうふうに。 ا ت موسيقى <laughs> <laughs> <Loved to> I'm <Aliq>. sorry. <laughs> Yeah.、Wow.